فهو يجب ان ي ك ج ه على جزء حال الزائد بدون طلب من يهودي حجا ويجب ان يكون حجها على جزء حال الزائد فقط 私はここにあるときに、私は思うときに、私は思うときに、私は思うときに、うときに、私はううう وفي ايضا من فوائدها انه ينبغي تسجيل تقدير الدعاء بوصف الرب لقوله ربي انه يزيد وقد اقرنا ان هذا هو اكثر من تقدر بنسعه الوصف الربوبيه لان الربوبيه يكون الخلق و ا ل ت ق ل من ا ل إ ن س ا ن ن ل ل ا س ت ف ا د ه من هذه ا ل آ ي ه ايضا ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ربه تبارك وتعالى ن ه في رايه ان يكون من ا ل ض ر ي ر ة إ ل ى الخير الناظر إ ل ي ه من الله و ل ل س ت ف ا د ه منها غني الله مهن؟ مهن؟ لانه ذاك اليه فانه لا يكون اذا من الشيط الا اذا كان و ا عاليا فهو عالم ل ى ع بذاته وصفاته فعلوه معه علو ا ذ ا ت وعلو س ل ص ف ولا يزال من ا ل ت ا ح علو ا ل ا ت التكفين ف م ا يقوله أ ن ه ا ل ط ر ي ولا أ ن المكان ا يطيق به كما قالوها ايضا يتوصلون بذلك الى انكار الوجود ن يتوصلون الى ت ع ق ي د ه م بمثل هذه الكلمه ة بأنه... بان افضل ذ ا لانه ذلك م لازمة لكن م يستيقظ و ن ه بعقولهم هذا م وصل و ن ب ا ن ك ا ش فيه ولكن هذا ل ل هو مسافر ومسافر ومسافر ومسافر ومسافر ومسافر و م ش على س ا ف ا ومسافر و م س ا ق ر ومسافر ن يجعله ومسافر ن ج ا ع ومسافر ف و م ب أ ف ر كلما كان الانسان اشد و ق ا ر ن كان ح ي ا ء منه أ ك ث ر ولذلك الرجل الذي ليس بيقير تجد الناس دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي لا يستقيمونه فلا يبالغون به و ك ر ه و ن عنده ذ ا ل ك ل ا م الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق ل أ ن ه ليس وقيرا وبهذا المقال تحتشم ت ح ت ش ر ا ف منه ايضا بيان كمال وكذلك ا م ا ل أبدها كون على السحره ا هو ايضا من كمال الابد وفي قولها ثم ابي يدعوك ايضا ولكن هذا هو مسدد ا ل د ع و ة إ ل ى من إ ل ى ا ل أ ب دون نفسه و ه ي أ ي ض ا من كمان ا ل ذ ك ا ه يمكنه ان يستطيع إلى ا ل أ ب د من الدعوه ة وتتمتع ة له رجلان وصلت تباركه بالحرب وكانت تكون دعوته لموسى اقرب الى الرجال وفيها رمضان على ذكائها من و ش ي ف ا ت ه لطالما يؤديه اجر من سقيتنا وقاصد منها بيدعوس ولم ن تقصد ان ي و ي ه اليه إ سجنه أ ي ن اجر من اجر من يطلبه اين اشتغل لكنه اقارب ليجزيك أ ج ر من يتخاذلني ليطلبه وليكون أ ب ع د إ ل ى اجابه الثعلب و ي س ت غ ر ن ي ا ل ل ن ا م ه ن د ر ي بحسان ا ت ع م ا ر ي ا ل أ ب د ب ا ل أ س ا ب ي ع و ا ز ا ل ة ا ل و ح ش ة لقوله ان ابى يدعوك ليجزيك أ ج ر ا واستقبله ان الوحشة. في هذاك زاله ا ل و ح ش ة وانه ينتقد لسان ان يدير الوحشه احمد المطاطب وسلم في المكان الذي ي ب ت ل ي الوحشه وكما ي ن ب ق ي ان يقول ذلك الوقت ينبغي ان يكون ذلك في الحال و ط ه ر المرء بحيث يقابل غيره من البشر والسماح في طلاق الوجه ولهذا كان من اوصاف النبي عليه الصلاه و م ن ه كان دائما يغش في كثير ت ب ص و ي د ذلك العجوز والتقصير وعدم المسراح ف إ ن هذا يوجد لغيرك ان يفرم فرانت وقد يكون غريزه فان من الناس من نهبه الله سبحانه وتعالى نهبه هذه الحفله الطيبه و م ه الناس من يفهم منه وله الناس من يحاول من ان يتخلق به منه وقال له رسول الله اخلقي تخلقت بهما ان جبلني الله عليهما فقال بل جبلك الله عليهما فهذا يؤخذ منه ان يكره هذه الاخلاق تكون بالتخلق وتقول ا ل ج ب ل يا ع ي ن ه م ا اكثر الجبله اكثر ولهذا قالت ل ه الله بل جبلت الله ع ي ه لان التخلق ق د ي ه ا ل إ ن س ا ن احيانا و ن ك ا لا يتخلق يكون على جبلته قدوه تطولا لكن الجبله لا شك ان يمكن ا ل إ ن س ا ن بالتعود والتخلق على الشيء ولكن لدينا مقابل لك ولكن لدينا مقابل لك ولكن لدينا مقابل لك ولكن لدينا مقابل لك قال ل ل ه يجب ا على ر ق م ا ل ق ا ل ئ ي الواضعه ان تم بضعها على وجهها حياء منه هذا ذكر ابن ت ب ي ع عن عمر رضي الله عنه وقال اني اسندها الصحيح ومنه هذا عن عمر ردت ن ي على سبيل التوضع انهم توقع ن هربية الضلعان ع هربية ه ان الواضح تم برؤها على وجهها لكن في الاعراف ليس ذلك الضلاله تم برئ على الوجه ا مش برئ تم ب ر د ج ر على الوجه ا ا ت يعني ذاتن قالت انك لا شئ منه قالت لك مين واسع ل ومين سمدت وقالت ان ابي يدعوك ليجزيك ش ا ل في أبي ا ل م ع ر ف ه من الاسماء الخمسه ق ي ص د ب ل ي ا فهنا ن ق و ل الدنيا لخير النهابي ل ذ ي ايه؟ ايه؟ ط د ر اللي شوان المالك وشرف <تصفيق> <تصفيق> بالاعرابي ان يغفل لا للياء و ج ا ء اخي ابي فبعثه فهو مضاف ولم يات و ل و ذ ا يقول هذه بسم اشتغال ل على م ص ي في فتحة قبلها هو مدورها؟ المقلد وحركه المناسبه و ر ا م ان اطار العوام وجود قال جود على عامه ونشر العين ما هو بدروا ف طيب إنه بيضغيك ل ل م ع ل ف ه ولكن يحب الغرب ويقول ان ي ح ب يقول اجرى ما ن ي ج هو ا ج ر ي هو اجرى و اجرى ه ج ر ى هو اجرى و اجرى هو اجرى هو اجرى هو اجرى هو اجرى هو اجرى و اجرى هو ا ج ز ي هو اجرى هو ا ج ر هو ا ج ر هو ا ج هو اجرى هو ا ج ر ه ج ر هو ا ل ر ى ر ى ا ل م ى ص و اجرى ه اجرى هو اجرى هو ا ج ر و ا ج ر ه ما سقيت لنا او لاجلنا وما سقايفة هنا سقايفة. ميه ميه؟ في ق ي ل ه ن ا سقيت ش ر ط ي ة ليست شرقيه وطوله ليست م و ط و ه ا الغلط من س و العشره المعارك من م ص ط ر ي ة يعني ل ا ج ز ي ة أ ج ر ى س ق ي بك ولا ت س ت ح لاجزيك ا ج ر ا ل ن ر ي سقيت لانه يريد ا ل ب ل اجرى النبي سقى ي ص ا ر أجر اجرى ل غ ن م أ السقف غ ن م و ويزهيه اجر سخنه لانك فيتعين ان ت ك ه ن مصدريا جل ن في قوله لنا هي مثلها في قوله فتقاله لك اي انها للتعبير وليست بالتعبير فاجابها اجابه موسى يعني اجاب داعيه عبير منشرا في نفسه اخذ البشره يعني اجابه المظهر انه هو اخي عيسى ومن علمت هذا قالوا نعلمك بان موسى فعل ذلك لله و م ن فعل شيئا لله يمكن أ ق ب ل ه ا اجرا في الدنيا أجر ولكن لأ ان هذا لا يؤلم ان يقول لوسى ياخذ اجرا يقول ل يقول ل هل تشهدون ب أ ن موسى في تلك الحال عندما أ ج ا ب الطاوله قد عاد م ر ا ف ز يوسف ي ب ق ا في اجرا فشلوني ن ي ا ض ي قد ي ك و موسى على سادس ا ل أ ا م ياخذ العجائب لانه م س ت ق ب ي أ خ ذ ه ا مسبب من حجته ا وقدر ي أ خ ذ ه ا ت ك ر ر منه الا ان المملوغ ان الانسان ياخذ أ ج ر ا ل مقدما على امه الله ثم لو خوف ابيه فانه لا مانع ان يقتد بل ي ه م ان ف ع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل من الصدقه فاعطاه قال اعطي واكثر منه فقال ما جاءك من هذا الموت وانت او نفسك ولا س ا ل تقتد فنري من ان عمر لم يكن يتطلع الى اخته وراء ذلك قال الرسول صلى الله عليه ل س ل م انه يحمل هملا بالله اذا كتب عليه ما افتى اجره اذا إ تدعو ا ان موسى كان منكرا في نفسه اخذ الهجره ليس عليها بريء وليس له الحق ثم تسلم الجهاد ويحمل افلان على إ ن كان ممن يريدها فنصب بين يديك كانه كانه اجر ما وصفيت لنا معروف ان ا ل أ ج ر لا يكون الا بعقل اخت جاره وهل وقع بين موسى يدعو ان اخت جاره على ي ص ر ولا هنا لا لكن كانها قصدت ا المكافاه من كانت ممن يريدها فسمت هذه المكافاه اجرا ن فمست بين يديه فجعلت الدين تفرز ثوبها فتكسف ق ذاقيها فقال لها امشي خلفي ودلونها خلفي ف لقد كانت يقص تتحول الى ا ل ن م أ ج د الامير ه ف ق المتحول الى المسجد الامير المتحول انه الى ق المسجد ع الامير المتحول أ ن ف ت إ ل ى أ ن جاء أ ب ا ه ا وهو سعيد عليه السلام وعنده ع ص ا ء و ق ا ل له اطلب فتعشى قال اخاف أ ن يكون اولا مما سقيت له نفسي و إ ن ه ا اهل ذ ي ت لا ن ط ر ض على ا م ا خ ي ر اوان قال له ع ا ب ت ي و ع ا ب ي آ ب ا ئ ي نقرض بيت بيت ام الطعام ف أ خ ب ر ه ب ح ا ل ك ل هذا لا دليل على الارض ولد عليه الدليل ان موسى صلى الله عليه وسلم اجاب الدعوه ونشا حتى وصل الى أ ر وهذا يكتونه يفقد الاب يفسر ء لا لا الأرض يقول فلما جاءه وقص عليه قصص الفائز ج ا ه ه من ن و س ى وقص عليه ا ل ن و س ى فهو قصص و ل م ن جمعه مكبوط لان القصص م س خ ص في ا ل ق ص ف قد شد على آ ث ا ر ه م ا قصصا اي يقصان اثر قصصا وارتصص له بقص المخصوص وعلى هذا فهو مسطر ب في نهر ن س م المفعول والمسطر في يدعو اسمه مفعوده كبيرا كقوله وان ك ن أ اولئك حمل فحمزه عليه بلاط حمل نحنو وقالت ل م ه ن ك عمليه تغيرت ل ا ه ا ت ي ل ا ن ه و ت غ م ر لانها ت ر ت ل ا ن ه ي ر ت لانها ي ر ت ل ا ن ه غ ي ر ت لانها ت ر ت ل ا ه إلى ي ر ق لانها تغيرت ل ا ن ا تغيرت لانها ت ر ت ل ا ن ا ت ر ت لانها تغيرت ل ح ا ل ه ن ا ا تغيرت لانها ت غ ي ر لانها ر ت ا ن ه ا لانها ت غ لانها ت لانها ي ر ت لانها ت ر لانها ت غ ي ن ه ا ل ا ن تغيرت ل أ ن ه ا تغيرت ل ق ن ه ا تغيرت ا ن ا ل ق ص فعل القص وليس هو شيء يخبره عنه و إ ن م ا ل ذ ي يخبر عنه ي ق ص هو الشيء المخصوص يعني ا ل قصه ة ا ل ذ ي س ن له من ق ص ا ل قص عليه قال من قتله ا لقد ي ت وقصده لقاتله وخوفه من فرعون لانه كان في مصر لانه حضر وقوم يقدم لان رجل جاءه ونصح وانه اقترب ولهذا قال الفصح قال لا تخف هذه قال جواب لما فلما جاءه الموسى وقف عليه قال اي صاحب مبلغ لا تخف نجيت من القوم الثاني فاذا سقط لا غنى م ر ا ب ن ه ه ك ولم يرابطه المنهج تقنيه وعلى هذا تكون قولي ما جاوته من القوم الظالمين تققيدا من ا للذله في المهن او لا خوف عليك بانك ما جاوته من القوم الظالمين وسبحان الله、العلي. جاء ك ر ا م ه هذا الرجل يطابق بسؤال يوسف خرج منه خائفا يتركه فجاء جواب بنوك لافخت ا ز ا ل من وطين ا لقيد خائفا ي ف ر ق وجاءت من القوم الظالمين اجابه بقوله فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى وهكذا تكون إ ج ا ب ة ه ل و س ى على المقر مطابقه تنوما لسؤاله سلطان لانه مجانا يقوم ب د ع م ه ن بانه يقوم بدعمهم يقوم بدعمهم ي ق ع م و ن بدعمهم يقومون بدعمهم يقومون ب د ع م ه ل يقومون ب د ع م ه ل يقومون ب د ع ل ه م يقومون ب د ع م ه ل ي ق و م ي ن ب د ع م ه ل ي ق و م ي ن ب د ع م ه ل ي ق و م ي ن ب د ع م ه ل ي ق و م ي ن بدعمهم يقومون ب د ع م ه ل يقومون بدعمهم يقومون بدعمهم ي ق و ف و ن ه م يقومونهم يقومونهم لا يمكن ان ي ك و ليلا وراء الحدود يمكن ان يكون مملكتان لا يصدرهما الا خط الرهن قال لا تقدر رجاء تامر وقوم التالي قالت احداهما وهي الامور الصله الكبرى او الصعب ن قالت تذكر اختاهما ر لان في س ه قوله ا ف المرسله ا فهي دلوغ ع ل ا مصالح من انها جعلت تمشي الومه وجعلت سبيل تكشف عن ساقيها فقالت قوله خلفه وعرفت بذلك أن ان الرجل امين هذا هذا تقول ولكن أسألكم الآن هل يتعين ان تكون القائله هي المرسله او ا ل ب ا ق ي ة لا يتعين ولا ولا ه د قد تكون المرسله وقد تكون الباقيه ل ل ا ة ل م قالت احداهن يا ابا س ت أ ج ي ل ك م ق و ت يا ابي هل افترض اني ا ر ؤ م ج بك يجوز اداره بك فيقال اباتي بدل ابي قالت يا ابت ي استغفره بنوك اي اجعله ا ب ي ع بنوك وهذا ا ل أ م ر ليس على بمعنويه الحقيقه انه الله اذا عرفت ان تعطي الاقتطاع له هذا على حقوق ي ا ن ه تفادفه بانه خطيره جداً تبدل انها ت ش ل ا قالت احزانا ا س ت أ ج ل و ا ل ن هذا ا ل أ م ر ليس ميخد بطلب الفوز على اجل السير ي ا ن المراه أ ة من يتلقى لا يمكن ان ل تامر ابيها امرا ولكنه بداه ناصح ولكن يبدعون للتاج او للسؤال ل أ ن يبدعون عن النقاب ا ل ذ ي ج ا ن بلاستيكات よろしくお願いし i す。No. افتحوا في المدينه افتحوا في المدينه افتحوا ن ي ل ث المدينه ق افتحوا في المدينه س إ ِ ن َّ خير َْ من َِ استاجره ل ْ بقوة ع م القوي الامين هذا لانه التعليق قوي الامين لكنه حفظ بالتعليل على سبيل القاعده العامه لأن قاعد ا س ر <تصفيق> صار هذا ت ع ل ي م الميلاد ا ل خ ا ص و ا س ت ج ا ر الموسى لكنه عطت في هذه العلمه م ن ط ي ة تحت ق ا ع د ه ع ا م ة وهي ان خويا من استاجرت س و ي ولا غ ر ه من القلب ا ل ح م ي د وهذا الوسام هنا ركنان في كل عمل فكل عمل لابد تكون من ه ا بين ا ل أ م ا ل ما يكون الا بالنوم و ه ن ا ا ل ق و ة و ا ل ا م ا ن ف ب ا ل ق و ة يكون زائد وبالامانه يكون ت م ا م زائد لانه ليس قويا لا يفعل ومن ليس ا م ي ر لا يسمى مثال فقد لا يفعل أ ص ل ا لذلك اذا كان ا ل إ ن س ا ن ط و ي ا امين حصل به حصل فنوم الجهل ا اي بغير ما استاجرت على حسب الاجاره اننا نتطلب ا ل ط و ي ا الامين او في جنوب الاعمال لو وكلنا شخصا على بيت كقول الموكل من ولهذا ل أمرنا شخصا على قال ر ي ي ة ف ن خ جلدا ا أ م نقول لي ما ل قاله ر ي ا ل ي و م ا قال ن انا ل ل م ا ا ع ط ي ك بعرش ملك ا ل س د ب قبل أ ن ت ك و م م ن م ق ا م ك قال و إ ن ي عليه لقوي الامير فقولهم هو الاثير وليس ا أ ا ي ر ف ا ل ا م ي ن القوه ا ل أ م ي ن شرطان أ س ا س ي ا ن في كل عمل من ليس قويا لعيد المسال ومن ليس أ م ي ن الله و ك ف ل و ك م ل الفوضى ولا يضمني ان خير من ا س ت ع ج ر ت لقوي ا ل أ م ي ن وموسى قوي الامير فسالها عن هناك ف أ خ ب ر ت ه ب م ا تقدم ن ا و حجر البئر و من قول ل ه ا إ ن تلك ا ل خ ل ق ه و ز ي ا د ة منها ما جاءت و ع ل م بها فاذا براس او فلم مفاهل فراهي بطلت ع ل ه ا أ و ا ب و ه ا ع ن هنا او ع م ل ق و و الحمام منها ك أ ن غير المؤمن فذكرت له أ ا خ ب ر ت ه انه تقدم المدافع حجر ا ب ئ ر ر ف ع حجر البئر ل ا ع ا د ة الله ي ع ا ل ى الا عشره ا ن على ك ا ن ت تمشي أ م ا م ترجيحه تكشف مساقيها فقال كوني ورائي و هذا دليل على أ م امانته ن وهذا لانه لما ع ل و ما بها ن و س ى طوب ر أ س ه او نزله فلما ف ع ل و ه ذ ا من ا ا م ي ر لكن نحن لا نحتاط ل ه ذ ا الطراز الخلاوي بل هنا عرفت انه طويل بنزع الدليل وسقوا لهما وانه امير بحيث س ط ى س ق ي ا ط ا م و ولم يكن شيئا من العمل وهذا يقول على امر مثل ا ل ع م ا ن ه غير قوه ي اطيرا من ت ق د ي ر ه ولا وزن ا ان نستمع شيئا ب أ ص د ان نهتج بكونه قويا امينا نحن جميعا ل ر ي يحمر سيدي ق ركب ولكن ل ياخذ زوجها كذا وكان جديد المكسح على طرف الغشاء لأن يدل على م ن ه قوي يكون أ ي ض ا يسقي س ق ي كاملا يدل على انه حميم لان غير الحميم لا يسقي سقيا كاملا و ن ز يزع رجاله ع ي ى هذا ا ل و ا ي د الا وحد نشر لكن عمود هم ل ياتي بالشيء وحر وجه ف ه ا وجه معرفته من لقوته وامورته لانه حصل من موسى ا ل مرتب لانه فقره مثل ما ي ت و ل ا لك الاصل ا عدم وجود ما لم يفتح فقال <تصفيق> له هذا المقصد ما اتفقت عن موسى الا بالسقف فقال له هذا المقصد فراغي ذاك الاجاح هنا فقال له ان هذا الامر ي ح ت ا ل الى مصر ويقوم بزحمه الجار ويسعد بهذا الاستقامه ويقوم بزحمه الجار فيه. هو في في لا ق ولكن فيها صوره قصيره بالعراقيتي لانها صوره عراقيتي فتركت انني غرقتي لا ود ان ارى انني غرقت ن س فقال ن و م ر الحصان و ا د ا ل يريد ا ان سلاح ل ع م و يعطيه الصحه ا ويعود ان ه يعطيه حقه ة وعشر... انه ليم قل انهم قوي وانهم م عميق ما يعمل م ويحس... ويحس... ا ع م ل على وجه ا ل ل كله ك م أمو ا ا ويسأل ن ل لو لك ل حتى تبرع ا إ ن س ا ن قد يغشك واحد قائم مثل ويغشك و ي ه و أتبرع مثل ل ا أ ش ك ه ولكن الشيء الذي يحملونه الموجود في ذكرى لا يحتمل لتقنيه الورع الذي نعتقد انه هند وماذا لديه どんな人もいる、ね。 I'm going to tell you about the story of the story. I'm going to tell you about the story of the story of the story. لا قيمه قصت عليه لقصص ق منه من شهر العرب ق فانه يقص المفاوض المفاوض ا ل م ف ي و ض ا ل م ف ي و ض ا ل م ح ا و ض المفاوض المفاوض المفاوض الاعراف فان محمله مفعول بقصه ن ل م فاوضه م ج و ت من القرن الظالمين منها من جد احمد منها؟ طب. <تصفيق> كلها فانه م خلقني قل ان هذه الكله م ط ا ب ق ة في السؤال المسلمين ولحارب ا ي ر ة ش ك ج ا ر ح السمك لانه دعا و الله صحيح وسلم يترقب برب مثل ما قولوا لهم فتعدى الله ب الخوف على زيد عنه وقوله なぜかというと、この時点でのことは、この時点でのことは、この時点でのことは、この時点でのこまは、 و ل م ن ه ا تقول ا س ت أ ج ر ه وانه قوي هذا من ا ل و ص ا ن أخواني ي أنا ا ل و ص ط ا ن ا ل أ س ا س ي ا ن في ا ل أ ع م ا ل لان غده القوه ا ط ض ا ء والضعيف نفس ق ي ه ويرد ا ل、yeah. أ م ا ن ة الصوانه والخائن لا يكمل ا ل أ م ر ترى؟ ل وهذان الغصان اساسيان في كل و ل ا ي ة في ا ل خ ل ا ف ة و ا ل إ م ا ر ة و ا ل إ د ا ر ة و ا ل و ك ا ل ة و ا ل و ص ي ة وغير ذلك ل و ل ا ي ة لا بد فيها من ا ل أ م ر ي ن ا ل ق و ة و ا ل أ م ا ن ط ي ه القوه السفينه سفينه قوه العمل فالعمل الذي ي ق ض ي طاقه سفينه لا بد ان نكون قوى ا ج س م والعمل الذي يقتضي طاقه ف ك ر ي ة في الاعمال ا ل ح س ا د ي ه و م ع ش ه ا لا بد ان ي ك و ن ط و ى الزياره لكن هذا ا ل ق و ة في العمل حسب ط ب ي ع ة العمل、مم. فقوله انه لم يقرا القران يريدونه فانا رجعان الى تواجد الايه فمن غ و ا ج ب الاوقات ك ر ن ا أ د ب هاتين ا ل م ق ا ت ي ن وذلك بالحياه تواجهتها ت ن ش ر السباق ب ولو ن كمال المرأتين آباب ولما جاءه قص عليه قصص وقال لا احد مجاوز من القوم الظالمين ان قصص الاحفاد لا يعتبر الشفاوى لو قصص على انسان ما جرى عليك من ه ل م ص ا ئ ب فانه لا يصدر ذلك من الشفاوى اليه ولهذا يقال ت ت خ المريض يقول مثلا لمن س أ ل ه عن حاله اختار ت لا شكوى, تختار لا شكوى. بينهن. الفرق بينهما ان الشكوى تتضمن يعني لطلب ازاله الشيء والتوتر منه و أ ن ا ل خ ب ر فانه مجرد عن ذلك مجرد اختار عن أ م ر الوقت لا مهن. مهن نعرف من خلفه وفيها يا... ايضا ن دليل فلا يكن بالغيب فقلت ا وكلا من يتعلق انت بالغيب انذاك اذا كان مغلولا فالله يقول لا ابلغ ج ه ر بصير من الخيل ولكن ا لا يمكن ان ا هدارك ل يدفع ظلم ع على الظالم الا م ك ر م عما هو أن الإنسان عليه نتكلم أكثر وقع بذلك ه ا فإنه يغني ا ولا فإنه ي ت ن ا ل ش ف ة ذلك وفي ايضا دليل على فقه صاحب مدينه حيث طمانه مهدك للخدع فقال رافقت نجيت من القوم التالين لان قوله رافقتك لا يفيد طمانينه الرب ونجيت من القوم التالين يفيد العله م التزايد لو قال لا ت ف ظلمه النجاوس فقد يرى النظام انه اراد ان يهون عليه الامر وان كان في احتمال النجاوس المتظالمين فهذا بان للسكن مع العلم وفي دليل على ان ا ل س ر ع ا ن معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله نجوت من القوم الظالمين وفيها م ايها الدليل على ان جنود الظالم ظالمين ولهذا لو امرك الامين او من فوق ا ل أ م ي ر ل م لا ر من تعرف أ ن ه ظالم فيه ف إ ن ضاعفك له محرمه ل أ ن ذلك من باب طاعه المخلوق في ما فات السابق ل ذلك مثلا ً ا ل أ م ي ر او من فوق